فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا قَتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَجْمَعُوا إِذَا نُكِلَ آيَاتِ الَّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ وَقَالُوا إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دون لَا غَيَ اسَنَمَّ وَدَّتَ بَعْضُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ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 فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَجَعَلْنَا فِي ذريته النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ ூபிஹல்ஜோ வ تَعِنى وَأَجْرًا فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ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 اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمْ الْمُنكَر فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أُوتِينَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قال رب انصرني على القوم الآخر